الذي هو الخالق الوهاب جبين الوجود له ساجب الى الله والخالق جبين الوجود له ساجد نهاري على سعيه شاهد وليلي على طوله 11! ¡Ya فلا أنا في قدرة منكر فلا أنا في قدرة منكر ولا أنا في نعمة جاحد فلا أنا في قدرة ولا أنا في نعمة جاحد وفي كل شيء أرى آية تدل على أنه